من كان يهون ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء فاليمدد بسبب إلى السماء ثم الليقطع فاليظهر هل يذهب نكيده ما يغيض Wakzalik azalna hu ayat binatir, wa anallah yahdi mai